اللهم رب السماوات السبع وما اضللن ورب الارضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرين اسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها